وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودٍ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لشهيد له لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعث رما في القبور أ يعلم إذا بعث رما في القبور أ يعلم إذا بعث في القبور وحصل ما في الصدور 119. وربهم بهم يومئذ